الحمد لله نحمده ونبتعينه ونبتعينه ونبتعينه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالها من يأذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اختبئ بهديه الى يوم الدين. اما بعد فأقول رب العزة تبارك وتعالى وَيَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَيُمَحِّقُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُمَحِّقُ الْكَافِرِينَ الْحَقُّ إِنَّ إِلَّا خَاضِقٌ مِنْ الْجِنِّ وَمَنْ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصابرين. وان اخوة الازلاء بين الله جن وعراء في هذه الايات التي نجرت ضمن السلسين ايات في نجوة احد ان الناس عليهم ان يعلموا ان دخول الجنة ليس امية ولا امانا و احلاما انما دخول الجنة لابد ان يكون بالجهاد و بالطرر وان الذي احفظ انه يدخل الجنة بدون جهاد ولا طرر فحذبانه خافص وظنه فاسس ان حذبتم ان تدخل جنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصادرين أليست هذه آية في كتاب الله فلماذا لا ولا نقف عندها طويلة. من حضبان دخول الجنة مع عدم الجهاد وعدم الطفر حضبان كافر وظن ضاقر فيابد اذا لمن يدخل الجنة ان يجاهد وان يقضر يقضر وهو يجد الزراعة والآلام ويقضر وهو يجد اخوانه وقد في المعركة شهداء في سبيل الله ويصبر وهو يتحمل متاعب الجهاد وآلام القتال ويصبر على طاعة الله يطرس معاصيه رابدا الى الجهاد والطبر لمن يتطلع الى الجيمة ويريد ان يكرمه الله بجخورها وان الشجراء لتمحك الرجال المؤمنين وتبين معادنهم ومقدار تحملهم كم من انسان انه يقدر على تحمل الشدائد وانه يتقن او يفعل كذا وكذا فلما جاءت الشده ظهر مقدار الرجل على حقيقته واوض مقدار تحمله لهذه الشدائد المطائب والاجتماعات هي التي تجعل الرجال يظهرون على حقيقته ويتمحف الفتر ويعرف الرجال ومن نحف الله الذين آمنوا وينحف الكافرين كان من المظلم في يظل بنفسه المقدرة ويرى انه يستطيع مواجهة الاختماعات فاذا ما محب عرف مقدار نفسه ولأنه مرتب فيحاول المرة مخرى ان تنصف الشبائد امر ضروري لاستخلاف الرجال الذين يواجهون الأمر بثبات وإقدام وكم الأولايات يتحدثون عن الإسلام وعن ركبات التي تحدث للمسلمين وأن المسلمين بحاجة إلى أن يتناسقوا وأن يصدروا فإذا ما كل ذا هذا الرجل المتحدث عن الإسلام والحزين عليه إذا نكلف بأمر هرى وهرى ولم تجد له علم ولا أثر لابد من واداة الشجائف حتى نعرف قدر الرجل ومقدار دينه وننحق الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وهكذا حينما تخلى المسلمون عن جهاب الطبخ وجعل دخول الجنة امانية احلاما ضاعت قوتهم وذهبت غزتهم وقلوا ان ذلك يردوا السلامة والنجاء ويردوا ان يقرد في بيته ويتجذب باطاره الحياة ومتاء الدنيا وهو متاء القنيس أرضوكم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاء الحياة في الدنيا في الآخرة بإن قنيس وهكذا رضينا بالدون وأضعنا للمزلة والمهانة وأطبح كل الليلة يؤسر السلامة ويحب القرود في بيتك لماذا لا نذكر هذه الآية لماذا لا نتدبر معناها ونقف على ما تقوم إليه أن حكبتم أن تدعوا الجيل ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الطابرين. الله سبحانه وتعالى يحب الذين يقاتلون في سبيله فبتا كأنهم بنيان مرطوح يحبه فلابد ان نحبه نحب ما يحبه الله ونبذب ما يبذبه الله الله نبذب الكلام الذي لم سمعه عمل والأحاديث المطولة والمدبجة التي لا تتبعها تكرميس ويأيها الذين آمنوا يوم تقولون ما لا تقعلون كبر مقتل عند الله أن تقولوا ما لا تقعلون هذا ما ينصده الله أشد المقر وهو أن نتكلم ولا نعمل الى تكلم الكثير ونعمل القليل هذا خلق زميل يغبه الله أشد البعد إنما يحب الذين يعملون يجاهدون في سبيل الله كأنهم بنيان معقوف فلا بد أن يحب ما يحبه الله. لابد ان نكون من الذين يحبهم الله من المجاهدين في سبيل الله وان نسعى الى مرضاه الله من المجاهدين في سبيل المجاهد في الله فيقربنا الله بنوره ويعذبنا بالقوه وتشير الآيات الى ان المجاهد في سبيل الله يرجع إلا بالشهادة وإلا بالنسبة إن هم تربطون بها إلا إحدى القسمين والنجم يكرمه الله بالشهادة إنما يختاره لهذا الأمر اختياره ويبطقيه وليعلن الله الذين آمنوا ويتكذ منكم شهداء يتكذ منكم شهداء حيث يستطيل لهذه الدرجة الرفيعة وذلك المكانة العالية فالشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم لهم أحياء ليسوا أمورة ثمارات الشهيد، وكيف تحزن على من كان حيا ولم يمت لا نحب عليه إنما يكون الرضا والإنص والحب لمن يشهد في سبيل الله ولا تحتبني الذي قطه في سبيل الله أمواتا الأحياء من عند ربه يرزقون لهم أحياء فهم يرزقون والذي يرزق لا بد أن يكون حيا وهم يفرحون بما آتاه الله من حضره وما يعطيه من ربق وما يوطلهم الى مكانة رفيعة وهم يستبشرون يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم هم يدرون بأن خلفوهم وتركوهم وراءهم ولم يلحقوا بهم في الشهادة انهم على طلة جهر ويعرفون احوالهم ان لا خوف عليهم ولاهم يحذرون. لان نستمشرون باخلته من الله وفضل. وبأجل المؤمنين الذي تكفره الله لهم. حال الشهداء فكيف نحذر عليهم وكيف لقراقه. انه ليسوا اولا انما هم احياء. احياء كل امارات الحياة موجودة في النجل. يرزقون ويطرحون ويستبشرون. فاي مكرامة اعظم من هذا. وانه لا يطلق الحياة الدنيا احد. ثم يتمنى الرجوع إليها، ان الشريط فانه يرد ان يحيى ثم يقتل مرة ومرات بل عشر مرات لما يرى من الكرامة ولما يرى من نقامه الروفية فان نبينا صلى الله عليه وسلم يتمنى ان لا يجلس خلصة فرية قبل كل فرية يخرج فيها ويتمنى ان يقتل في سبيل الله ثم يحيا ثم يقتل ثم يحيا ثم يقتل بما يرى من فضل الشهادة في سبيل الله فما المسلمين قد قعدوا عن الشهادة وقعدوا ميادين الجهاد مفتوحة ثم نرى اخواننا يقترون بالجملة ويجمعون في معسكرات ثم اطلق عليهم الوصافات غادرة فتحفظهم او يقرقون عرقا او يقترون بالحياة الطبيان والنساء والشيوخ الخبار يجبعونا في معكرات ان يخفضون حظا ويقرقون او يطلون احياه ان, ان نتنفذ الحياة ونتنفذ بمتاعها ولا نتأثر لهؤلاء لا نجد طلحة عالية. ولا دمعة جارية. ولا كلمة دقار هنا او هناك نحن مستمرون في الاستمتعنا ونزائدنا بالحياة. ونرضى بالنزلة والمهانة. ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم الى الارض. أراضيك من الحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، فنحن لا نريد الجهاد بل نقرح أن نسمع أحاديث عن الجهاد ونقول ستحدث عن الجهاد عن الجهاد ما هذا أي فراءنا سيء غير الجهاد لا نريد أن نسمع ولا نريد ان تتحرك القلوب ولا ان تنفلق الاحاتيز والمجائز حول من يقتلون من المسلمين بالزيلة وحينما يقتل يهودي تتحرك الدنيا تتنطلق وزائل الاعلام وتقول إسرائيل بالرد على من قتل هذا اليهودي حينما يقتل إسرائيل يتحرك النصار لذلك قنابار المسلمين لا يتحركون عندما يقتل الآلاف عشرات الأنوح يقتل وتباد ثم لا يتحرك أحد هل يعتبر دول المسلم دون في هذه الحياة. كالرحف دناء المسلمين ولم يؤذ احد الهان بما يحدث لهم. يابد ان نتخبر هذه المعاني العظيمة الرفيعة. ومنتشر الاسلام. وما كانت له اعظم الجوافرية. ولا أكبر دولة إلا بالجهاد في سبيل الله وبالاستشهاد في لإعواء كلمة الله وإلا المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتسابقون إلى الجهاد في سبيل الله ها هو قائمة من النظر يذهب لغزرة مغز. ف... يمر على بعض الصحابة. فيقول لهم لماذا انتم تقوم؟ قالوا لقد قبل رسول الله. قال ولماذا قال... تبقون بعدك? ومفائدة الحياة بعدك? قلوا مفروضوا على ما مات من فوق من في سبيل الله. فنقل صعد بن معاد. فقال يا صعد فاهم بريح الجنة فاني اجدوها دون احد. ثم قاتل حتى قتل. فلم يعرف من كثرة ما فيه من الطعن ورانية لم يعرف. وفيه جدع وثمانون ضربة وطعنة ورانة لم تعرفه إلا اخته بجماله باصبوعه. فهو الذي نزل فيه قوله تعالى من الهمين رجال صنقوا ما عاهد الله عليه. كمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينقضر وما بدلوا تبديلا فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلما تغثله الملائكة انه حضرة غتيل فأبر أصحابه ان يتعلوا أهل لماذا تغثله الملائكة فأخبرتهم انه كان ليلة أرثه وانه سمع ملاد الجهاد فقرج وهو جنوب ولم ينتظر حتى يغفتل من الجنابة فقالت الملائكة بغفله وهكذا يقول التضحية والفداء قام عمر بن الجموع اعج شديد العرض يريد الجهاد وكان له أربعة أبناء يجاهدون في سبيل الله فقالوا نحمل عنك هذا العذر فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا أبناء يمنعونني من الجهاد وأنا أريد أن أضع الجنة بعرجتي هذه فذلنا له صلى الله عليه وسلم ان الله قد وضع عنه الجهاد ثم قال لأبنائه دعوه لعنه يستشهد في سبيل الله فالتشهد الرجل مع ان الله قد اعزل اليه ووضع عنه امر الجهاد انه قد تتابق للتشهاد في سبيل الله وراءه وتعبده ربيع يرسل اليه رسول الله الله عليه وسلم من يعرف عنه في الاحياء ام في الامورات. فيجيء له زيد بن ثابت. ويقول له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك الكلام. فيسأل عنك. فيقول له سعد بن الربيع. اقل الله صلى الله عليه وسلم منه السلام. وقل له اني يأجد ريح الجنة. ثم قل لي اكوان من الانصار لا عذر لكم عند الله ان يخلف الى رسول الله وفيكم عين سفر ابنه لا يستشهد قلبه وحبه الى رسول الله فو يوث به خيرا يوث الانصار قبل ان يموت انه لا عذر لهم عند الله ان يخلط, أن يخلط العدو الى رسول الله وفيهم عين فصل وفيهم اين ايات لذيهم هكذا تكون معاني التشهاد في سبيل الله والجهاد والتضحية والسلاح وهكذا نشعر ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منما رفعوا فرح الإسلام عاليا لن يقل بالأمان والأحلام ولا بالقعود والتكاثر في الموت ولا بما يربره اليوم وما ردده المنافقون قديما شغلتنا أموالنا وأهلنا فيما كان بما بدلوه من تبحية بدمائهم التي أرخطوها في سبيل الله وهم يذكرون قول ربهم عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون إنهم يتلذدون يتلذذون بموته وإطراباته البالرة في سبيل الله فراه عبد الله النجاح يقول يا رب اقتلت عليك ان اقتل في سبيلك الرجل فيكون بطل يشفق بطل ويجدع انفي يقطع انفي وعذني فتسألني يوم القيامة كما كان ذلك فاكون فيك يا رب انه يتنذب بانت تذكر بطله فتقطع عبده وعذنه فأن يسأله ربه في مكان ذلك سينجيه فيك يا رب وهكذا تكون التبحية ويكون انصداء في سبيل الله ويكون النصر العزيز والفتح المبيل بما بجموضه وبما أعطوه من دم ومال في سبيل الله يشتر به فلعة الله الغالية فلعة الله الجنة فما بالنا أيها الاخوة نتوذج في التخلص والطهود ما بالنا مطرح كما طرح المخلقون بمقعده خلاف رسول الله وكانهم ان يجاهدوا بأموالهم وانكتبوا في سبيل الله. وقالوا لا تنفئوا تحرم كل نعرض هنما اجد حرم لو كانوا يتقهون ها هو مبعر ابن عمير عبد يبترم سيد الشهداء ومجاري الهام جاهدوا في سبيل الله حتى ماتوا وقطروا ها هم أولئك هم الذين أرخفوا دماؤه حيث أعلوا طرحا إسلام عاليا هم بالشهداء حمزة ورجل القوم إلى إمانه فأمره ونهاه فقتل أولئك الرجال الذين بذلوا كل ما ينمكون وهذهون المال والديار والأولاد مهاجوا وأنفار وضعوا كل إمكانياتهم في خدمة الإسلام وفي تقبل الإسلامين في وقلهم ودورهم وأموالهم فعلينا أن نجزل ما في متغها ولم ينتصر الإسلام بالمؤتمرات ولن ينتظر الاسلام بالكلام انما بد من نقرة الاسلام لما بينه الله في ستابه وعرفنا الله رسول الله قل الله عليه وسلم في سيرته وتاريخ اصحابه لابد من انتهاد في سبيل الله وانتشهاد من اعلاء كلمة لا الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي <تسجيل> <تسجيل> الحمد لله على رسول الله. اما بعد. فيا اجاز الله اوصي نفسي و اوصيكم الله. علينا ان نعرف الموقف جيدا. ها هم اخواننا في غزكيا. ها هم الاسلمون يجنعون في معسكرات ويقفضون ويقتلون ويحرقون. ولا مجيب ولا مجيب مع الدول الاسلاميه مؤتمر كما الدول الاسلاميه او المؤتمر الاسلامي يتبنى تمثل افضل هذا افضل من توقيع افضل ان تتولى الامم المتحدة هذا الامر اتمنى الامر الى بطر بطر غالي الخائن الغادر والى الامر المتحدة امريكية التي اطبحت تنفذ الثلاثة الامريكية دون معارض فمنتعد هناك حتى اي كتنة من الكتن التي تعارض ثلاثة امريكا اطبحت مستأنفة اقناسا كاملا تولى الامم المتحدة وعياج الامر ويرقب بطر مطر غالي تليم الخيانة للغدر ينقب ان تذهب قوة من الامم المتحدة لتصل بين الفريقين ولتضرب على يد المعتمد ينقب ويقنعه مجلس الامر فينقب يرقب ان يفعل ذلك على حين انه يغضب ويحزن من حطقه المسلمون في جنوب السودان وغيره من نفسه المؤتمر الاسلامي كماذا لم تغطي احدى الدول التي تعادت الاتحاد السوفيتي؟ مليارات من الدولارات بل قيل انها عشرة مليارات ها هي الاستغادية التي تعادت الاتحاد السوفيتي الشروعي التي تتاعد الجزائر حكومة الجزائر الخائنة والتي تطلب المسلمين وتجمعهم <تصفيق> في الصحراء مسجونين ومعتقلين تجاعد السعودية المزائر بكثير من المليارات لضرب الحركة الإسلامية لماذا ترسل إليهم ترسل إلى الأجاهلين في ميروسلافيا بعض الأسلحة التي تذكر الجهات العسكرية أنها ترسل أسلحة بالمليارات لماذا ترسل إليهم بعض هذه الأسلحة الموضوعة في مخازنها. وهكذا نجد حال المسلمين ان البلايين تهلت في اعطائها للاعداء وشاقة المقعبة عندما تؤثر المسلمين المجاهدين وهو اليوم يتآمرون, يتآمرون على المجاهدين في افغال الكامل يتآمرون عليهم في الماليشيا الشيوعية وضعب الشيعة وجهات مخرى يضربون المسلمين المجاهدين في أفرانستان حتى إن القتلى بالآلات لا يجدون من يستمهم والجرحى بالآلات لا يجدون أجلية ولا يجدون طبيعا معاليهم كمثى ويحددهم اوه اخرى اخرى بيانا صدر من قيادة المجاهدين في افراد الثالث والمسلمون يخترون التقوض ويحبون ان يظلوا في اهليهم وفي اموالهم غير مجاهدين لما يحدث والنظام الوفاق الدولي ونظام مؤمريكا من ورائها الفلساء انما يعملون على اذنال المسلمين يذنون الشعب العراقين ثم من وراء شعب المرين ثم تدور الدائرة على كل شعب على حدة حتى يتمكن من المسلمين في كل مكان لابد ان نزر الخطوة و ان نتقلق من تقلق دنيا ومتاعها وان نسرع الانجهاد في سبيل الله وان نعلم انه لا نفرة للمسلمين ان اذا عادوا لهذا الامر الانجهاد في سبيل الله الذي نكره الحديث عنه ولا نحب ان نسمعه زفيرا علينا امان اخوة أن الجهد نبدو وأن ننفق بعض من لدينا المال لهؤلاء الجناء الذين لا يجدون قوة لهم فهم عليهم كل واحد طمرة لكي يعيشوا عليها علمنا أن ننفق المال الله الذي أعطانه وأن نبدو ما يستطيعه لنطرف إخواننا في أفران الثاني الذين يسقطون بالآلاف والذين يريدوا الأعداء أن يضيعوا جهد مليونين من الشهداء يريدون أن يتجمعوا عليهم ليمنعوا قيام هذه الدولة الإسلامية الفضية علينا أن في سبيل الله آمنوا بالله ورسوله وانزقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فيا اهل الحيث ويا اهل الكلام ويا اهل الجود والاستخار لابد ان نعطي لاخواننا لكي يطعون الجود ويلاو جراحهم ويقوم بمستنزمات الجهاد في سبيل الله أيها الاخوة الاجماء سيروا على برسة الله فادعوا الى الله ونروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وجاهدوا لله حتى زهاده وقدموا الموقف حتى قدره أوقعوا راية الجهاد عالية قصاقة وقدموا أنفسكم للشهادة في سبيل الله لإعلاء كلمته ولتقوية هذا الدين لا تتأثنوا لا تتقابلوا لا تتقهقوا ولا تضغفوا ولا تهروا ولا تحذروا وعنتم الأعلون إن كنتم إليه ألا وقلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كما أمركم الله عز وجل الثال إن الله وممائكتهم يطلون على التبيه يا أيها النبي نعملوا طلوا عليه وسلموا تسلونا اللهم قلوا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك من جلال رحمتك وعزايمنا القاتل والعزة من كل جنة والغنيمة من كل رزق والسلامة من كل ريح لا تجعلنا ضملا إلا ضمارة ولا هملا إلا فرديا ولا حاجة هي مكاربا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أنصر المجاهدين في الأفغانستان، أنصر المجاهدين في نيوزيلندا، أنصر المجاهدين في كل أستراليا، أنصر المجاهدين في كل بلد إسلامي، من المرابطين في سبيلك، اللهم من المجاهدين لأعلى تلبس، فبلغتنا وإخواننا الذين تبقونا بالإيمان. ولا تدعى في صلوبنا ذلة للذين امنوا ربنا انك روح الرحيم. اكل الحلال. والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ميالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعيد. اهدنا الصراط الذين أنعنت عليهم غير مغفوب عليهم ولا الضوء يا عمين يا عمين ولا تهنوا ولا تحزنوا إن يمتزكم قرح فقد متى القوم قرح مكر وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وَمَنْ يُحَطَّطْهُ اللَّهُ الَّذِي لَعَنَهُ وَيُحْقِرِ الْكَافِرِينَ أَحْتَسِبُكُمْ أَمْ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ لَمَّا يَحْلَمِ اللَّهُ فَمَا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ وقد كنتم فلن يولى الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتمه وأنتم تنظرون فما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتلا قلبتم علىها آقادكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وتوجد الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدئ الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المعضوب عليهم على الضوء آمين آمين يا أيها الذين آمنوا ما لكم عذاقين لكم انفروا في تبعيل الله اتاقلتم الى الارض ارضيتم من حياة الدنيا من الاخرة فما مطاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل إلا تنفسوا أجبكم عذابا أليما وَالْتَبِلَ هَوَالْتَبِلِ الْقَوْمَ الْغَيْرَكُمْ وَلَا تَضْرُوهُ شَيْئَةٌ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَّا تَنْفِسُوهُ فَقَدْرَ تَرَاهُ اخرجه الذين كفوا اخرجه الذي لكتم تام يسين انهما في الغار يتقول اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فعنزل الله سكينته وعليه وأيده وأيده بجناد لم تروا هاجال كلمة الذين كفروا السكنا وكلمة الله إلا العليا الله انفروا خفاة وثقالا وجاهدوا وجاهدوا بأموالكم وأنتفكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن تعلمون الله أكبر